أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م أفمن ي ع ل م أن ما أن أ ز ل إ ل ي و م ن ا ل هو ا أ س ل ا ب ي ه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 ويخشون ر ب ه موسوعه ي خ ا ف و ن النابلسي و ا للعلوم ا و الاسلاميه وأنفقوا مما ي موسوعه النابلسي ح س ئ ة أ و ل ئ ك ل ه م عقب ا ل ا ر ج ن ا ت عدن ي د خ و ن و ا ل موسوعه ل ا ئ ك ة ي د ل ي م من النابلسي للعلوم ي ب م الاسلاميه صبرتم, سلام عليكم بما صبرتم و ي ف س د و ن في النابلسي أ ر للعلوم ه م ا ل ن ة و ه م س ا ل ا س ل ا م ن ي ش ا ء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 الذين آ م ن و ا وتطمئن ق قلوبهم, قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن ق القلوب الَّذِينَ آمَنُوا والصالحات ل طوبى ه م الذين ن آ م و ا و ع م ل و النابلسي ا ن ك للعلوم ا أمة ا ل ا س ل عليهم ا ل ذ ي ن و ه موسوعه ي ك النابلسي للعلوم ي ه ت ك ل وإليه ت ت ا ب ل و أن ا س ل ا س ي ه أ و ق ط ع ت ب ه ا ل ن ا ب ه ا ل م و س ب ل ل ل ه ا ل أ م ر ج م ي ع ا ف ل م ي ي أ س ا ل ذ ي ن ن آ م و ا أن ل م ي ش ا ا ء ل ل ه لهدى اسماء ج ي ع الله ا ذ ي ي ن كفروا ت ص ب م م ب ا صنعوا ل ا ر ع ى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ق ا ر ع ة أ و ت ح ل قريبا من دارهم حتى ي أ ت ي وعد الله إ ن الله لا يخلف الميعاد